ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم, عباداً لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 فإذا جاء وعد الاخره ليسو وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 فَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تسبيحهم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا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 أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حِجَارَةً أَوْ حديدا أَوْ خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مرة فسينرضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم او ان يشا يعذبكم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وكيلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بمن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك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 أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فيرسل عليكم, فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الريح فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيلا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 وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَفِرُّونَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ اِدَعُوا اللَّهَ أَوِ اِدَعُوا الرَّحْمَانَ